Book 2. Neljäkymmentäkuusi. Sitten tunnu arbaun. Sitten arbaun. Diskossa. Fi Salatitisku. Fi Salat El Disco. Onko tämä paikka vapaa?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 كيف وجدت الموسيقى كيف وجدت الموسيقى بها لين قليلا لكن الفرقة تعزف جيدا جدا لكن الفرقه تعزف جيد جدا Oletteko usein täällä? هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ إن. tama on ensimmäinen kerta. لا هذه هي المرة الأولى. لا هذه هي المرة الأولى. إن ole ollut täällä ikina. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا تانستك هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ إحكى موهما ممكن لاحقا ممكن لاحقا إن أصاب تانسيا نين هوا لا أستطيع أن أرقص جيدا لا أستطيع أن أرقص جيداً. سيكون هذا أسهل. هذا سهل جدا هذا سهل جدا نوتن دايل. أنا أريك. أنا أريك. أي؟ ميلو من يوشكو ستايسن؟ لا، في المرة القادمة. لا. El afdal fimara ohra. Orototteko jotakuta? Hell tam toviru ahadan? Hell tantovir ahad? Kyllä, poika Naam Antaviru Sadiki? Naam Antavir sadiqi. Tuolta hän tuleekin. Ha huwa hunek. بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.